سلامي بي المهم نشرفك وراني لابو فرحيم سلامي ترفع الراسك تنقذ شباب الحرس يا ناسي. واحد 2 وطلع الدوري محمد خطاب القايد تحي واحد شرف و كرامه لابو ابراهيم بالموت وكل صلابي يا أسد الحرس محمد خطابي مهب الموت وكل صلابي يا أسد الحرس محمد خطابي عي مين وباطل عيني لعيني حازم يا حازم يا ابن الحرسين يا عي مين وباطل عيني محازم يبني الحرسين مهما يقول ومهما نجاسي لجلك يا وطنا احنا حراسي لجلك يا وطنا نحن حراسي وهي مهمة شرف وكرامة لا ببراهيم وحازم سلام وهي مهمة شرف وكرامة لا ببراهيم وحازم سلامي كم مهمة ترفع الراسي إنك شباب الحرس I'm مرمى نارو كانوا بال100 لو على مرمى نارو بالمي واللي قدامه دمه فلسطينيه ثورتنا قامت ولا اصل واللي قدامه دمه قامت ولا يا ابو ابراهيم الاسد ما حرس الرئاسي بديك بدمه يا أبو براهيم الأسد ما همه حرس الرئاسي بديك بدمه وهي مهمة شرف وكرامه لا أبو براهيم وحازم سلام لا أبو براهيم وحازم سلام جامب مهمة رفع الراسي تنكذ شباب الحرس يا ناسي واحد اثنين وطلع